أحد الحجاج يقول كنت مريضا في الحج وتحتم سفري فلم أطف طواف الوداع فهل حج صحيح؟ اتفق العلماء على أن طواف الوداع مطلوب لما رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت وروى مالك في الموطا عن عمر رضي الله عنه قال آخر النسك الطواف بالبيت لكن ما هي درجة طلبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إنه واجب يلزم بتركه دم وقال مالك إنه سنة لا يجب بتركه شيء وهو قول للشافعي ومهما يكن من درجة طلبه فإن المرأة إذا كانت حائضا يسقط عنها طواف الوداع لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت وفي رواية أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ونقول لصاحب السؤال إن أخذت برأي الجمهور وجب عليك ذبح شاه فإن لم تجد فعليك صيام عشرة أيام في بلدك ما دمت قد غادرت الحرم وإن اخذت برأي مالك فليس عليك شيء ولا حرج عليك وحجك صحيح إن شاء الله والله أعلم.